أجوز الأكل منها دم ترك الواجب ودم فعل المحظور والفرق بين دم ترك الواجب ودم فعل المحظور أن دم فعل المحظور يكون على التخيير بمعنى أن من فعل محظورا قال الله جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فله أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو أن يذبح شاة لقول الله أو نسك فالنسك معناه ذبح الشاه فهذا واقع مقام التخيير لكن قول الله جل وعلا فما استيسر من الهدي هذا للمتمتع فإن هذا في حقه أنه يذبح شاة ولا تخير هنا أو سبع بقر أو سبع بدن ولا, ولا تخير هنا ولا تخير هنا وسواء كان الدم ترك واجب أو ناجم عن فعل محضور ففي الحالين كلاهما لا يجوز له أن يأكل منهما لا يجوز له ان ياكل منهما فهي من الدماء التي لا يؤكل منها أي أن صاحبها من قام بها من كان عليه ذلك الأمر العلماء اجروها مجرى الكفارات العلماء اجروها مجرى مجرى الكفارات فلا يؤكل منها أما الاضاحي كما بينا في الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم مضت سنته أنه إذا توجه لصلاة العيد يوم الفطر أكل تمرات وطرة وأما في عيد الأضحى فإنه صلى الله عليه وسلم لا يطعم حتى يعود فإذا عاد ذبح أضحيته بنفسه وبدأ بأنه يأكل صلى الله عليه وسلم من الكبد أولا فهذه سنة صلى الله عليه وسلم في العيدين في الأضحى والفطر